the same part you بل <تصفيق> ان Mm hm Yo, يوم <تصفيق> يَوْلَا the إنما من بخيرها Oh uh -huh. yeah, mm -hmm. yeah. ما da اذ ينقولوا للقرى حين تحلن انتم اهل اذ ها قد الله وعدي رحمتك منه بنا صلوا صوار ونحسد عليه نعم يا نعم نعم